الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَانَهُ وَأَفْضَلَكُمْ بِالْبَنِي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا اُعْطِيَ رَبُّهُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم مهتدون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 قل أَوَلَوْ جَئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَّزْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْبِرِينَ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 وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ هِيَ الْغَنِيمَةُ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَعْصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبتس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آتَوْا سَقَوْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا أُدْرِبَ بَنُو نَضْيْمٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَضُنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أدرمو أمرا فإنهم برمون أم يحسبون أننا لا نسمع في الله ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون